بسم الله الرحمن الرحيم الايام تتتالى حتى تحجب المطامئ كما شم فتعلمون رسو كما شم فتعلم كما لم تعلمون علما يقينا فتبان فجيم ثم ترون نهارا ولا تسرن بيومك